بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین وإذا كانوا هم وما أدراك ما سجين كتاب 122. فإذ للمكذبين 123. الذين يكذبون بيوم الدين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 Sixies. فان <تصال الجحيم> ثم يقال هذا الذي كنت بيتكيبون كذ يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يظهر فیو جو برتن میم بت م وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم يشربُ بِهَا المُقَر إِ الذيينَ أَجرَمُ ك مِنَ الذيينَ آممَُ يُّ مَرُّ بِهِم مِئاتِ غَامِزُ ودَّ إِذَنْ قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَكِ وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ادر کیوں ورل سی بلک